و وجه وجهنا وجهان وجها مهالي واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمن الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى ضلاله ان يوتى عَدٌ مِثْلَمَا مَاتُوتُمْ مِثْلَمَا مَاتُوتُمْ أَم أو يُحَاجُّكُمْ عِندَ ربكم قل إن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء والله واسع معليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من تامنوا بقنطير يوده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 كلا ولا قله لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم